الوجه سؤال ما الحكم من مات على التوحيد الاشعري قبل بلوغ توحيد الاسماء والصفات اليه ولم يسمعه من احد ولا فهمه وقد أ ق ر بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل إ ل ه ي ة ولم ي ن ب ه علي ه أ ح د فلنكره هل ل ه أ اذن ام لا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على ر س و ل ه و آ ل ه وصحبه و ب ع ض أ م ر ه إ ل ى الله سبحانه وتعالى ل أ ن ا ل أ ش ا ئ ر ة ل ي س و ا كفاره و إ ن م ا أ خ ط أ و ا في ت أ و ي ل ه م بعض الصفات و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال أ ن ك ر بعض الناس ص ل ة كتاب ا ل إ ب ا ن ة ل أ ب ي الحسن ا ل أ ش ع ر ي وقال إ ن ه ليس من مصنفاته فهل قال أ ح د من علماء المسلمين بمثل هذا القول وما هي ا ل أ د ل ة للرد ل ع ي ه وأخيرا أرجو ي من ف ض للرد ت تزودون ك م أن ببعض ا ك ت ب المناسبة ل س ي لنا ل ا عليه و ة إ ى على هدى الله كتاب الله ونور وسنة من ن ب ه الله عليه وسلم جواب الحمد لله صلى وسلم الحمد جواب و ح د و اشتهر ل ل والسلام على رسوله وآله ص وصحبه ا ة وبعد بين العلماء قديما وحديثا ن س ب ة كتاب ا ل إ ب ا ن ة ل أ ب ي الحسن ا ل أ ش ع ر ي وقلده فيما فيه أ ت ب ا ع ه ونقدوه ولم ي ن ك ر نسبته إ ل ي ه و ا ل أ ص ل البقاء على ما اشتهر من ن س ب ة هذا الكتاب إ ل ي ه ف إ ذ ا كان لدى من ن ف ع ذلك ح ج ة فليذكرها ل ي ن ظ ر فيها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س ب ا ل ن س ب ة ل ل إ م ا م النووي بعض ا ل ا خ و ة يقول إ ن ه أ ش ع ر ي في ا ل أ س م ا ء والصفات فهل يصح هذا وما الدليل؟ وهل يصح التكلم في حق العلماء بهذه الصورة ومنهم من قال إن له كتابا يسمى بستان وهو صوفي التكلم العلماء من يسمى الدليل قال كتابا بستان العارفين هذا الكلام له فهل يصح في فيه يصح بهذه حق إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده بل ه وبعد ه أ ل الواجب ط في ا ص ف ا الإمام ا ت أي ل ن و ي ي سلك ف ه مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك فلا يقتدى به في ذلك بل ل ا ا وأخطأ و في يقتدى في به التمسك بقول أهل اهل ل س ن ة و و إثبات ا أ س م السنه ء و ا ص ف في ا الواردة الكتاب العزيز ا ت ل و ة الصحيحة ا ل م ط ر ة والإيمان الوجه وعلا اللائق بالله بذلك على بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل عمل بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السمع البصير وما جاء في معناها من الايات آ ي ت ت وبالله و ا ل ف ق وصلى ل ل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ه وصحبه نبينا ابن رمي محمد ي ي بالتجسيم إني فتى عمري م عاما ة ستة قارب سؤال فتى عشر كل الناس الذين يعيشون حولي مبهورين بشخصيتي فقد كان لدي علم غزير في الدين وعلوم الدنيا وكنت متدينا فجرفني التيار إ ل ى ج م ا ع ة ص و ف ي ة يتزعمها شيخ صوفي يسمى محمد عيد الحسيني غضون أقول من خدامه. لأني كنت أمسح بيده على وجهي وأقبل يده وألبسه جعلني من من من لأني كنت النعال شهر طلابه طلابه خدامه بيده يده على لا بل أمسح وكنت أ ت س ا ب ق مع ا ل آ خ ر ي ن في من يلبس الشيخ النعال هذه ا ل ل ي ل ة وفي نفس ا ل ف ت ر ة ازداد حبي للاطلاع على كتب شيخ الاسلام ل م تيمية لأني كثيرا ما ابن كثيرا لأني ا يسبه ويكفره ويقول إنه بين م ع ق ف ت ي ن كذلك إ ل ا أ ن ي احاول أ ن أ ق ن ع نفسي ب أ ن الكتب م غ ش و ش ة كما يقول الشيخ وكما أ ن ه يقول إ ن ا ل و ه ا ب ي ة ج م ا ع ة خ ا ر ج ة عن ا ل إ س ل ا م مثل ا ل م ش ب ه ة والخوارج والمعتزله وأيضا إذا الله أراني طريق الحق طريق وبقيت مع هذا الشيخ ما يقرب من س ت ة أ ش ه ر قضيتها في ح ي ا ة ص و ف ي ة م ش ر ك ة بالله والعياذ بالله وفي كل درس كان يخبرنا عن وعن كرامات الأولياء وبعض كرامات منها بالكشف. طبعا هو الملتون وكنت مصدقه في كل ما يقولي بالكشف يفهمه في يخبرنا أسياده يتكلم بطريق النبيب كل كان كرامات كرامات كل علمه لا إلا إلا الإشارة درس مباشرة منها طبعا عنها ما عن أن من مصدقه حتى إ ن أ ص د ق ا ئ ي يحضرون لي أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة م ن ا ق ض ة لكلامه إ ل ا أ ن ي أ ر ف ض و أ خ ب ر ه م ب أ ن الشيخ أ ع ل م منهم و م ر ه ا ل أ ي ا م وفي إ ح د ى الليالي وهي بالتحديد في ل ي ل ة الخامس عشر من شعبان س ن ة أ ل ف و ا ر ب ع م ا ئ ة وواحده ة قال يجب على كل واحد منكم أن يقلد واثقا واحد الشيخ إذا كان على كل يجب ب منكم أن دون الاعتراض والذي يريد الدليل فقد كان ا ل ص ح ا ب ة ينفذون ما أ م ر ه م به الله والرسول دون اعتراض سمعنا واطعنا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير فعندما سمعت هذا القول منه أ ث ل ج صدري وجسمي مع أ ن ي كنت أ ف س د عرقا في تلك ا ل ل ي ل ة ا ل ح ا ر ة ومنذ ذلك الحين ابتدا الشك يساورني في في حقيقة هذا الشيخ وبعد هذا بيومين اي هذا هذا ل وبعد سافرت ب شعبان واربع ع عشر من مائة سنة احدى ل ه ج ي ة س ا ف ر الى ا ل م د ي ن ة وبعدها الى م ك ة ا ل م ك ر م ة معتمره وهناك تعرفت على شاب سعودي يسمى بعبد العزيز الصالح الطويل ا ن من عن وعن بريدة فاخبرته حقيقتي ش ي لي الصوفية خ وبعدها كتبا لكتاب على رد احضر وكذلك أ ح ض ر لي كتب شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة فازداد شكي بالشيخ إ ل ى أ ن تركته بعد أ ن أ ع م ا ن ي عن الحق عماه الله عن الحق سامحه الله علما ب أ ن هناك طلابا من عنده أ ن ا قد عرفتهم على الشيخ وعندما صارحتهم ب ا ل ح ق ي ق ة رفضوا وقالوا ب أ ن ي قد تجننت كما قال الشيخ نفسه. والآن في كل يوم أتناظر مع أحد طلابهم قال الشيخ والآن أتناظر الشيخ طبعا علم في نفسه بدون أحد وما يطالب ا عزيز علي أ ر ي د أ ن أ ر د عليه في ع د ة أ م و ر أ ف ه م ن ي فيها إ ل ا أ ن ه ا ق ل ي ل ة في جانب ما أ ف ه م ت ه فيه وهي واحد في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم أعلم الله روحي فأرد عليه. ذلك اثنان يقول وهو كاذب أي الطالب نقلا عن شيخي وأنا أعلم هذا عن أحد فأرد أرض أي حتى روحي توبيح يرد عليه علي عليه تفصيلية يقول ذلك وهو شيخي ب أ ن الاولياء ب ن تيمية جسم ا ل وجل ه توضيحه عز أرجو أ ض ي ل تكرنتم ث ا ا ث ة عن ل ل أ و وعندي علم ولله الحمد بهذا كثير إ ل ا أ ن ه قليل بجانب علمكم أ د ا م ك م الله و أ ب ق ا ك م حماه ل ل إ س ل ا م والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الحمد إنا ما ذكروا الطالب لله على المناظر لك من أ ن شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة مجسم بهتان على الشيخ رحمه الله وكذب عليه و ع ق ي د ة الشيخ ع ق ي د ة سلف هذه ا ل أ م ة ا ل إ ي م ا ن بالله و ب أ س م ا ئ ه وصفاته ووصف الله بما وصف الله به نفسه أ و وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من تمثيل غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل. وهذا واضح في كالعقيدة الواستية رسائله ومؤلفاته واضح ولا ولا ولا وهذا و ا ل ر س ا ل ة ا ل ت د م و ر ي ة وغيرهما ولكن أ ه ل البدع ك ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ع ت ز ل ة يرمون من أ ث ب ت الصفات لله على الوجه اللائق به ويسمونه مجسما ومشبها وهكذا ا ل أ ش ا ع ر ة يرمون من خالفهم فيما ت أ و ل و ه من الصفات ب أ ن ه مجسم ونظرا إ ل ى أ ن التجسيم لم يرد في النصوص نفيه ولا إ ث ب ا ت ه فلا يجوز للمسلم نفيه ولا إ ث ب ا ت ه لان الصفات ت و ك ي ف ي ة و أ ن حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عند أ ب ي داود ما من أ ح د يسلم علي إ ل ا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام ب إ ع ا د ة الروح في الجسد والبدن أي العنصرية ب ح ي ا ة د ن ي و ي ة ح س ي ة أ و حيا في أ ع ل ى عليين ب ح ي ا ة أ خ ر و ي ة برزخيه ة بلا النابي تكليف قال صلى ل ل كما عليه عزيز وسلم الموت اللفظة حين حضره مسما جاءت بلا تكليف ولعنه بلا والله وسلم الموت بلا تكليف أعلم قال النابي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت اللهم بالرفيق الأعلى حضره يقصد حين كما وجسده المنور ا ل آ ن كما وضع في قبر بلا روح والروح في أ ع ل ى عليين واتصال الروح بالبدن والجسد المعطر عند يوم القيامه ة حياة برزخية كما محمدا وسلم التناعم بما قال الله تعالى وإذا النفوس جواب نبينا الله بها في قبره قبره صلى عليه يحصل الله ل أعده زوجت إن في في حي من النعيم جزاء له على أ ع م ا ل ه ا ل ع ظ ي م ة ا ل ط ي ب ة التي قام بها في د ن ي ا عليه من ربه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام ولم تعد إ ل ي ه روحه ليصير حيا كما كان في د ن ي ا ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا يجعله حيا كحياته يوم ا ل ق ي ا م ة بل هي ح ي ا ة ب ر ز خ ي ة وسط بين حياته في الدنيا وحياته في ا ل آ خ ر ة وبذلك يعلم أ ن ه قد مات كما مات غيره ممن سبقه من ا ل أ ن ب ي ا ء وغيرهم قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أ ف ا ن ت فهم الخالدون وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م وقال إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون إ ل ى أ م ث ا ل ذلك من ا ل آ ي ا ت ا ل د ا ل ة على أ ن الله قد توفاه إ ل ي ه و ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ولو كان حيا حياته ا ل د ن ي و ي ة ما فعلوا به ما يفعل بغيره من ا ل أ م و ا ت و ل أ ن ف ا ط م ة رضي الله عنها قد طلبت إ ر ث ا ه ا من أ ب ي ه ا صلى الله عليه وسلم لاعتقادها بموته ولم ي خ ا ل ف في ذلك الاعتقاد أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة بل أ ج ا ب ه ا أ ب و بكر رضي الله عنه ب أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لا يورثون و ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خ ل ي ف ة ل ل م س ل م ي ن يخلوفه وتم ذلك بعقد ا ل خ ل ا ف ة لابي بكر رضي الله عنه ولو كان حيا كحياته في د ن ي ا لما فعلوا ذلك فهو اجماع منهم على موته و ل أ ن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إ ل ى قبره لاستشارته او سؤاله في المخرج من تلك الفتن والمشاكل و ط ر ي ق ة حلها ولو كان حيا كحياته في د ن ي ا لما اهملوا ذلك وهم في ض ر و ر ة الى من ينقذهم مما احاط بهم من البلاء اما روحه فهي في اعلى ا ل ل ي ي ن لكونه افضل الخلق واعطاه الله ا ل و س ي ل ة وهي اعلى م ن ز ل ة في الجنه ة ع ل ي الصلاة والسلام سؤال هل يسمع النبي صلى الله دعاء ونذاء الشريف هل صلى عليه وسلم كل يسمع قبره عند أو صلوات خاصة يصلى ل حين ي ع هذا كما في الحديث من صلى علي عند قبري سمعته إلى آخر الحديث, أهذا الحديث صحيح أ و ضعيف أ و موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ا ل أ ص ل أ ن الاموات عموما لا يسمعون نداء ا ل أ ح ي ا ء من بني آدم دعاءهم كما وما بمسمعنا بني أنت القبور في ولا قال تعالى وما أنت ولم يثبت في الكتاب ولا في ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ما يدل على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل دعاء أ و نداء من البشر حتى يكون ذلك خ ص و ص ي ة له و إ ن م ا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم م وسلام من ويسلم من كلاهما لما أنه أو كان عند عنه عن علي بن الحسين ابن يبلغه عليه عليه قبره الله ه يصلي يصلي بعيدا في علي علي رضي ثبت صلاة ذلك سواء سواء ع فقط أ ن ه ر أ ى رجلا يجيء إ ل ى ف ر ج ة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فنهاه وقال أ ل ا احدثكم حديثا سمعته من أ ب ي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا تتخذوا قبري ايدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي ف إ ن تسليمكم يبلغني أ ن كنتم أما حديث من صلى علي عند قبري سمعته حديث عند علي قبري صلى ومن صلى علي بعيدا بلغته فهو حديث ضعيف عند أ ه ل العلم و أ م ا مراه ابو داود ب إ س ن ا د حسن عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أ ح د يسلم علي إ ل ا رد الله علي روحي حتى أ ر د عليه السلام فليس بصريح أ ن ه يسمع سلام ا م س ل م بل يحتمل أ ن ه يرد عليه إ ذ ا بلغته ا ل م ل ا ئ ك ة ذلك ولو ف ر ض م ا س م ع ه سلام المسلم لم يلزم منه أ ن يلحق به تغيره من الدعاء والنداء سؤال نداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل ح ا ل ة و ا ل ا س ت ع ا ن ة به في المصائب والنوائب من قريب أ ع ن ي عند قبره الشريف أ و من بعيد أ ش ر ك قبيح أ م لا جواب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداءه ه به بعد موته قبره والاستعانة وكشف سواء قضاء الحاجات الكربات الإسلام كان بعيدا ملة ذلك بعد عند ع من ن أكبر في يخرج شرك أم كان يقول يا رسول الله ش ف ن ي أ و رد غائبي أ و نحو ذلك لعموم قوله تعالى و أ ن المساجد لله فلا تدع و مع الله أ ح د احدا وقوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له برهان به عز مع فإنما آخر س ا ب ه ع ن ربه إنه ل يفلح الكافرون وقوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم ما لا قطمير ي من من إن سؤال م ع دعاءكم و و و س م ع اي ما استجابوا لكم و يكفرون、بشرككم. ولا م القيامة بشرككم مثل、خبير. سؤال ينبئك خبير أي صلوات أ ف ض ل عند قبره الشريف أ ع ن ي ا ل ص ل ا ة والسلام عليك رسول الله أ و اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد ب ص ي غ ة الطلب وهل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الرجل الذي يصلي عليه عند قبره الشريف وهل وسلم أو الأولياء الكرام لجواب جواب وسلم والسلام فيجوز والسلام عليك يا رسول الله عليه يده قبره الله عليه عليه قبره زيارته الله النبي صلى الشريف لأحد الصحابة الأظام الكرام السلام لم النبي صلى نعلم الصلاة يقال الصلاة عليك أخرج أن فيما من من عن معينة عند يثبت صيغة في عند ف إ ن معناها الطلب و ا ل إ ن ش ا ء و إ ن كان اللفظ خبرا ويجوز أ ن يصلى عليه ب ا ل ص ل ا ة ا ل إ ب ر ا ه ي م ي ة فيقول اللهم صل ي على محمد و ا ل أ ف ض ل أ ن يسلم عليه ب ص ي غ ة الخبر كما يسلم على ب ق ي ة القبور و ل أ ن ابن عمر رضي الله عنهما كان إ ذ ا زاره يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أ ب ا بكر السلام عليك يا أ ب ت ا ه ثم ينصرف أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ق ط ة التي بعدها فلم يثبت في كتاب ولا س ن ة ص ح ي ح ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من زار قبره و ا ل أ ص ل عدم ا ل ر ؤ ي ة حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة. ثم الأصل في الميت نبياً او ل الأصل الميت س ن نبيا ة ثم أ في غيره أنه ل السنه يتحرك في قبره يد أو غيرها ي قبره ق بمد فما أو من أن النبي صلى الله صلى عليه و ل لبعض م م أخرج يده لبعض من سلم ل ع ي غير صحيح بل هو أساس وبالله وخيال لا له الصحة ل هو وهما من أساس تاويل و وصلى ف ي ق ل ل على ه نبينا محمد آ ل وسلم ه وصحبه و ت أ الصفات سؤال تعلمنا في المدارس أ ن مذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في أ س م ا ء الله وصفاته و ا ل إ ي م ا ن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا ت ن ث ي ل والا نصرف النصوص ا ل و ا ر د ة فيها عن ظواهرها ولكننا بعد ذلك التقينا ب أ ن ا س زعموا لنا أ ن هناك مدرستين في مذهب أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة المدرسة الأولى مدرسة تيمية والمدرسة الثانية مدرسة الأشاعرة تيمية الأولى ابن وتلاميذه الله والذي تعلمناه ما ل رحمهم م ذكره هو و ابن ت ي ذ أما بل ق ي ة أ ه ان ل س ة و امام ل ج ع ة ن اهل ل والما أ ش ا ع ر تريدية ر ة و ي غ م فإنهم يرون أن السنه مانع من ت أ و ي صفات الله و أ م لم يتعرض هذا التأويل مع ا إذا يتعارض هذا ئ ه التأويل ص شرعي ويحتجون لذلك ل بما ا ق احمد ب ن الجوزي ر ه الله وغيره في هذا الباب في بن حنبل قد أ و ل في بعض الصفات وقوله صلى الله عليه وسلم الحجر ا ل أ س و د يمين الله في ا ل أ ر ض وقوله تعالى وهو معكم أ ي ن م ا كنتم وغير ذلك والسؤال والجماعة وما هو رأيكم فيما ذكروه من جواز التأويل إذا لم يتعارض مع نص شرعي. وما هو موقفنا من أولوا الآن السنة طائفتين بهذا الشكل فيما إذا يتعارض العلماء الذين هل أهل إلى لم تقسيم من نص من صحيح رأيكم شرعي مع في الصفات مثل ابن مثل حجر وهل ا وابن ل الجوزي ن و و ي ي غ ر م ه نقول ع ت ب ر ه اهل م من ائمة أهل السنة أم ماذا؟ وهل نقول انهم ا خ ط أ و ا في ت أ و ي ل ا ت ه م ام كانوا ضالين في ذلك ومن د ع و ة أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د أ و ل بعض نصوص الصفات كحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وحديث الحجر ع أصبعين أصابع ب بين ا ا د من ل ر م ن وحديث ح ا ل الاسود أ س و د يمين ل ل الأرض إلى آخره دعوة غير صحيحة قال الإمام المتينية الحامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء الحجر ل ه آخره حكه في غير صحيحة وأما ما أشياء ا أحمد أبو أن أحمد أ بعض دعوة عن يمين الله في الارض أ ر ض وقلوب ل ل ع أصبعين من أصابع ب بين ا ا د من ح م ن وإني أ ج نفس الرحمن من قبل اليمين فهذه ا ل ح ك ا ي ة كاذب على أ ح م د لم ينقلها أ ح د عنه ب إ س ن ا د ولا يعرف أحد أ ح من ص احد ب ه عنه نقل ذلك ولا يعرف أ من أ ص ح ا ب ه نقل ذلك عنه وهذا الحمدلله ن عنه ب أبو ل الذي ي ا ذكر ح أي ا غ ز ا غ ز ا م ج و ولا ل لا لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال انتهى من الصفحة بما فيما انتهى يعرف من صدقه الثامنة وبيان ت س ع ي ن ع مجموعة د الثلاثمائة الجزء الخامس من مجموعة الفتاوى من من و ب ذلك أ ن ل ل ت أ و ي ل ث ل ا ث ة معان ي ا ل أ و ل مال ق ا الشيء وحقيقته التي ي ق و ل إ ل ي ه ا كما في قوله تعالى ع يوسف عليه السلام هذا تأويل يا يمين قبل. أي حقيقتها التي إليها وقوعا. وليس هذا المذكورة يا التي وقوعا مقصودا النصوص السؤال الثاني تأويل آلت وليس يمين أي في قبل في ا ل ت أ و ي ل بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر ا ل م ت ب ا د ر منه إ ل ى معنى خفي بعيد لقرينه ذ ا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء الكلام وأصول الفقه متحققا المذكورة في السؤال فإن ظاهرها مراد لم تصرف عنه لأنه حق كما سيأتي شرحه في المعنى الأخير عليه وعصول وليس لم لأنه للتأويل الثالث عند نصوص فإن عنه هو تصرف حق شرحه في في سيأتي في ا ل ت أ و ي ل بمعنى التفسير وهو شرح معنى الكلام بما يدل عليه ظاهره ويتبادر إ ل ى ذهن س ا م ي الخبير بلغه ة العرب و و العرب م جملة الحجر الأسود يمين يمينه ق ص صفة يصرف و الأسود وأنه د هنا الله في الأرض ليس ظاهرها لله فإن أن الحجر الأرض في الحجر ليس حتى ن معنىه ه ه بل ل ا ا ظ منه كيمينه أنه د ل ل الأثر وهو جملة الله قبله قبل الله ي بقية صافحه فكأنما صافح الله ومن قبل فكأنما وهو ومن فمن يمين الله فمن, فمن ضم أ و ل ا ل أ ث ر إ ل ى آ خ ر ه تبين له أ ن ظاهره م ر ا د لم يصرف عنه انه حق وهذا ما يقوله علمة ائمه ل ل س ف ك ب م أحمد و غ ي ر منهم وهو بمعنى وهو تأويل السلف ت ف ي ر ا بمعنى ص ر كالامام ا ح م ت أ خ ر و ن بأن علما ل ما ذكر غ ي ص حديثا عن النبي عن صلى ل ل ه عليه ل و س منهم بل هو أثر ع ابن عباس ا رضي ل ل ع ن ه ا وكذا القول في حديث قلوب العباد بين أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن ف إ ن ظاهره لا يدل على م م ا ة مداخلة أو ولا مداخلة وإنما يدل ظاهرها يدل على إ ث ب أصابع ا ت ل ر ح حقيقة م ن ويدل ق ق ل للعباد و ب ح ق ة و ي إ س ن ا د أ ح د ركني ا ل ج ن ر على كمال ق د ر ة الرحمن وكمال تصريفه لعباده كما الملك الملك يقال فلان وقف بين يدي الملك أو في قبضة يدي وقف قبضة أو فان ذلك لا يقتضي مماسه ولا مداخله وانما يدل ظاهر على وجود شخص وملك له يدان ويدل ما في الكلام من اسناد على حضور شخص عند الملك وعلى تمكن الملك من تصريفه دون مماسه او مداخله ة وكذا القول في قوله تعالى تقسيم أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ ل ى طائفتين بهذا الشكل غير صحيح وبيانه أ م ا ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم كانوا أ م ة و ا ح د ة ع ق ي د ة و س ي ا س ة حتى إ ذ ا كانت خ ل ا ف ة أ ث م ا ن رضي الله عنه بدرت بوادر الاختلاف في ا ل س ي ا س ة دون ا ل ع ق ي د ة فلما قتل وبايع عليا ج م ا ع ة وبايع م ع ا و ي ة آ خ ر و ن رضي الله عنهم وكان ل ر ي ن ه م من حروب س ي ا س ي ة خرجت ا عليهم ط ا ئ ف ة فسميت الخوارج ولم يختلفوا مع المسلمين في أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة ولا في ا ل أ ر ك ا ن ا ل خ م س ة التي بني عليها ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا اختلفوا معهم في عقد ا ل خ ل ا ف ة والتكفير بكبائر الذنوب والمسح على ر ج ل ي ن في الوضوء و أ ن ث ا ل ذلك ثم غلب ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب علي فيه حتى عبدهم منهم من عبده فسموا ا ل ش ي ع ة ثم افترق كل من الخواري و ا ل ش ي ع ة في ا ر ق ا ء ثم أ ن ك ر جماعه القدر وكان ذلك آ خ ر عصر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ف س م ا ل ق د ر ي ة ثم كان الجعد بن درهم فكان أ و ل من أ ن ك ر صفات الله و ت أ و ل ما جاء فيها من نصوص ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث على غير معانيها ي القسري وتبعه في إنكار ذلك وتأويله تلميذه إليه ذي الشميع وعرف من قالوا بها بالجهمية ثم ظهرت الجهمية في ه فقتله وتبعه الجاهم بها ظهرت وسموه ا خالد إنكار صفوان واشتعر المقالة قالوا فنسبت وعرف فتبعوا الصفات المعتزلة تأويل ت ذلك بذلك نصوص بن من ن ثم وتبعوا ا الخوارج ق القدر د عدلا ر إنكار ي في ة وتابعوا ا ل وسموه في الخروج على ا ل أ و ل ى وسموه ا ل أ م ر بالمعروف و إ ل ى غير ذلك من مقالاتهم وقد نشا أ ب و الحسن علي بن إ س م ا ع ي ل ا ل أ ش ع ر ي على مذهبهم واعتقد مبادئهم ثم هداه الله إ ل ى الحق فتاب من الاعتزال ولزم طريق أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة واجتهد في الرد على من خالفه م في أ ص و ل ا ل إ س ل ا م رحمه الله لكن بقيت فيه شوائب من مذهب ا ل م ع ت ز ل ة ك ت أ و ي ل نصوص صفات ا ل أ ف ع ا ل و ت أ ث ر بقول جهل بن صفوان في أ ف ع ا ل العباد فقال بالجبر وسماه كسبا و أ م و ر أ خ ر ى تتبين لمن ق ر أ كتابه ا ل إ ب ا ن ة ان ل ألفه ذ ي آخر حياته اهل ت عنه أصحابه ن السنه كتبه ابن عنه والجماعه حقا هم الذين اعتصموا بكتاب الله تعالى و س ن ة نبيهم م صلى الله عليه ل و س في عقائدهم و س ا ئ ل أ ص و ل دينهم ولم يعارضوا نصوصهما بالعقل أ و الهوى وتمسكوا بما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم من دعائم ا ل إ ي م ا ن واركان ا ل إ س ل ا م فكانوا أ ئ م ة الهدى ومنار الحق ودعاه الخير والفلاح كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد و أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك والشافعي و ا ل أ و ز ع ي و أ ح م د و إ س ح ا ق والبخاري ومن سلك سبيلهم والتزم نهجهم ع ق ي د ة واستدلاله أ م ا هؤلاء الذين خرجوا عنهم في مسائل من أ ص و ل الدين ففيهم من ا ل س ن ة بقدر ما بقي لديهم مما وافقوا فيه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و إ م ة الهدى من مسائل أ ص و ل ا ل إ س ل ا م وفيهم من البدع و ا ل خ ط أ بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قليلا كان أ و كثيرا وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري ومن واستدلالة وبهذا أهل الأشعري تبع أنه إلى السنة الحسن ليس لأهل السنة والجماعة عقيدة يعرف مدرستان إ ن م ا هي م د ر س ة و ا ح د ة يقوم ب ن ص و ت ه ا و ا ل د ع و ة إ ل ي ه ا من سلك طريقهم وابن تيميه ممن قام بذلك ووقف حياته عليه ه هو هذه هو عليه الهدى تبعهم شهد لها النبي صلى الله عليه مناظروه مذهب وليس وإمة ومن الخرون وسلم بالخير وكذلك الذي الطريقة بل لما الصحابة علماء الثلاثة التي النبي صلى بالخير ل كان إنما قاموا أنشأ من من بنصر من ق متبع د من ا ن تاول س ب إلى أهل ل س ن ة ا ج من ا ا ع ة كأب ل ح س ا ل أ ش ع ر ي و أ ص ح ا ب ه بعد أن راجع عن الاعتزال إلا أن ونحوهم س س ل أهل ل ك طريق ا ة إلا قليل المسائل في من نصوص ا ل أ س م ا ء والصفات إ ن م ا ت أ و ل ه ا لمنافاتها ا ل أ د ل ة ا ل ع ق ل ي ة وبعض نصوص الشرعيه في زعمه وليس ا ل أ م ر كذلك ف إ ن ه ا ليس فيها ما ينافي العقل الصريح وليس فيها ما ينافي النصوص ف إ ن م ص و ص ا ل ش ر في أ س م ا ء الله وصفاته يصدق بعضها بعضا مع كثرتها في إ ث ب ا ت أ س م ا ء الله وصفاته على الحقيقة وتنزيه سبحانة عن مشابهة خلقه. رابعا الحقيقة خلقه سبحانه مشابهة وتنزيه موقفنا من أ ب ي بكر الباق اللامي والبيهقي وابي الفرج ا بن الجوزي و أ ب ي زكريا النووي وابن حجر و أ م ث ا ل ه م ممن ت أ و ل بعض صفات الله تعالى أ و فوضوا في أ ص ل معناها انهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله ا ل أ م ة ب أ ي ن ه م فرحمهم الله ر ح م ة و ا س ع ة وجزاهم عنا ه خير الجزاء و أ ن ه م من أ ه ل ا ل س ن ة فيما و ا ف ق و ا في ه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ئ م ة ا ل س ل ف في ا ل ق ر و ن ا ل ث ل ا ث ة ا ل ت ي شهد ل ه ا ا ل ن ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م ب ا ل خ ي ر و أ ن ه م أ خ ط أ و ا في م ا ت أ و ل و ه م ن ه م و ي ك و ص في ص ح ا ت و خ ا ل ف و ا في ه سلف ا ل أ م ة و أ ئ م ة ا ل س ن ة ر ح م ه م الله سواء ت أ ك و ن ا ل ص ف ا ت ا ل ذ ا ت ي ة و ص ف ا ت ا ل أ ف ع ا ل أم ب ع ض ذ ل ك و ب الله ا ل ت و ف ي ق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ل م س إ ن ن ي متحير في ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة من ن ا ح ي ة ا ل أ س م ا ء والصفات لما أ ج د ه في م ج ل ة المجتمع من الخصومات بين الشيخين الفوزان الصابوني من الردود والرد عليها فجزاكم أعرف والصفات الخلاف الله خيرا الأسماء وما وكذلك هو أريد أن أعرف الأسماء والصفات وما هو الخلاف وكذلك